يلايم يلايم خف لومك عليّ أنا حبد وغرامي للهاد وصيّة يلايم يلايم خف لومك عليّ أنا حبد وغرامي للهاد وصيّة يلما يخيّبهم طلابا طلابا, طلابا ها والملكة جبرضت أعتابا من نتر بالجنة رابا في شفه الكفر ما ينسى في المحشر أحبابا ويردي المدينة ويردي الجنة يدخل من بابا پاستش عدالك وابعدالك عليّ انا حبي وغرامي للهادي ووصية يا لايم يا لايم خفّ لومك عليّ انا عبّي للهادي ووصية يا لايم يا لايم خفّ لومك عليّ, علي, علي عند الحرب انت طاووسا طاووسا الهابة والعزة ناموسا ناموسا دوابنا في حبه الشعر في الكعبة بش موسى ما يخاف ما يجزع ما يعرف الرهبة قاموسا يلا بذا منك علي انا نشع علي عليا حب وغرامي للهاد وصيه يا لايم يا لايم لأ حب وغرامي للهاد وصيه يا لايم نبي احلم عدوينك بالجنة في طول الدرب وياك عاش اللذي سماك يا حذر والله الوالاك عادا اللذي عادك يا الجوهر كم اليا انا حب وغرامي للهادي كفرني يا اللي بتكفرني ولك ما اسم الله ما يغني, ما يغني اه حبي الى الكر جننني جنني اه وش عرفك بالحب وفعل وثار هوى ما مو كل من اللي يتهامس سره واحكامه يا وحشت <له> <ريس> عاتب هالجنون اللي بيا بي انا حب وغرامي للهاد الوصيه يا ليل يا ليل خفلومك علي انا حب وغرامي للهاد الوصيه يا ليل يا ليل خفلومك علي علي دارتلوموا اكثر اكثر تلقى في قلبي حب يا كبار لهيكبار قبل الخلق والذر حبي لك تفجر يا حدار مسنك قطع سكر بلساني تنثر يا مشاكار اللي يقولا وين سبل يبغى ليا انا حب وغرامي للعهد والوصايا يا نايم في ذمك انا حب وغرامي للعهد والوصايا الله, الله